وَظَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إذْ جَاءَهُمْ الرُّسَلُ إذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ ثَلَاثَةً فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُمْ رُسَلُ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 وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهه يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني فَتُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَاسْمَعُوا قِيلَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ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 حضرواً وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا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 وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.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 علمناه الشعر وما يبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذِرَّ مَنْ كَانَ حِينَ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ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 قُلْ يُحِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلْ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول لهم أي يقول له كون